أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنشفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُو الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ